صابره يا الواله ممتليه يجروح يا عزيزي ما تسيل العلن ابتسكت يا عزيزي وما صابره في لو يجيني الليل والخيام كالهات نادي آه يا حسين صابره ويروح الروح يا عزيزي ما تسال يا, يا عزيزي وما اختك الحمره صبوره وشايل الاه ما حسينا باشر خيم ندحن وتنادي ولا حسينا الحبيب اللي حبيبه حبيب غرب خلاه وسافر خليني الأفراد يجيب بالوار واحس أي أختك الحارة صبرة شايلة الأغراض أي باكر يتحميت نادي ولا واحس أي الحبيب اللي حبيبه غرب خلا سافروا خليني الأفراد بلوى خليني واحدة وسطي تجرؤ خليني واحدة وسطي تجرؤ خليني بين حزاني يرو أصبر أصبر لو دلال المدبوح فأني حزدي والصبر نوح خليني وحيدة وسط تجروح خليني وسطي وسط تجروح خليني بين أحزاني وروح اصبر بس بس اصبر ولود دل مذبوح مدبر طوفاني حزن والصبر نوح وحسي اختك الحور صبور شايل الله باشرخ يا من تحن ويدنادي الحبيب اللي حبيب غرب خلاق سافر وخليني الفراق بلوار خليني وحيدة وسط يجروح خليني وحيدة وسط يجروح خليني بين احزاني يورو اصبر اصبروا دل علي ما تبوا اصبروا دل علي ما تبوا طوفاني حزني والصبرنا طوفاني حزني والصبرنا والصبر أنا زنب تعرفوني صبروا يا رب من الزهر غذتني وسقاني والدي حدر أنا زلب تعرفوني صبور وقلبي يمكسر من أم الزهر غذتني وسقاني والدي حدر في هالغربة تعوفوني يا أهل ابوانية العسكر ولا أقضى يشوفوني دليل ودام عيد حدها دليل ودام عيد خليني وحيدة وسط تجروح خليني, وسط وسط تجروح رح رح رح خليني رح وحيدة وسط تجروح خليني بين حزاني وروح اصبروا لو دل على المذبوح اصبروا لو دل على المذبوح طوفان الحزن والصبر نروح أنا زادت تعرفوني صبور وقال يمكسر من أم الزهر وغذتني وسقاني والدي حدا وسقاني والدي حدا وسقاني والدي حدا, والدي حدا. والدي حدا. والدي حدا. من هنا بيعوي ليل وبكاء من هنا ننحي العزاء بيعوي ليل وبكاء صوتنا هز المدى من هنا صوتنا, بيليل صوتنا, بيليل صوتنا بيليل صوتنا من هنا ها هنا ها هنا نحيي العزاء بعوينين وبكاء احنا انصارك يا ابن الزهراء احنا انصارك يا ابن الزهراء خذ ولانا يا رجالا خذ ولانا يا رجالا يا, رجال يا حسن خذ ولانا يا رجالا يا حسن احنا انصارك يا ابن الزاد احنا انصارك يا ابن الزاد خذ ولانا يا رجاله خذ ولانا يا رجاله يا, يا حسن يا سيدي انصرك احنا لطفوفي وياك زينا عفنا لو طال وأهلنا وطاعتك واجب علينا سيدي أنصر إحننا لطفوفي في وياك زينا عفنا لو طال وأهلنا طاعتك واجب علينا وطاعتك والجيب وتحت امرك بس تم نحمل الروح على دينا نحمل الروح على دينا نكتب بدل عددنا. عذد الجبال نبينا عز الجبال احنا انصارك يا ابن الزغرى يا خذ ولا يا رجال خذ ولا يا رجال يا حسن خذ ولا ما ماني عز لك واحلى <تص> يا روح عزك ياك بالاذن في بالاذى بالمال بالدم نضحي <تصفيق> من اهل القضيه نضحي من اهل وبطريقه يا بو لكبر والله يا عم المنيه وبطريقك يا اقول اقر والله يا لحل المني كل شيء من اجلك رخصه يا ذري امال غادر يا يا غريب امين احنا انصارك يا ذا الزاذر احنا انصارك يا في خذ ولانا يا رجاله خذ ولانا يا رجاله يا حوسن صل على محمد و ال محمد, وقالي محمد حمد حمد من هنا من نوحي العزاء بعويل وابكاء من هنا بعويل صوتنا صوتنا هز المدى من هنا صوتنا صوتنا لا صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت تحاول تقترب صاب باقية طول لا تحاول تقترب صوب الخطر هالشعار يهرباق يقول الدهر لا تحطر سكر سم الحسن, الحسن تغضب عليك وما يبقى لك أثار تغضب, تغضب عليك وما يبقى, وما يبقى لك, لك اذى هالسواد هالسوا اللي تحاول تنزعه تنزع موسى والنزعه يهيج المنتظر الحسين ابن النبي وانت, دنبي وإنت تقول مسلم وفعل كنا فيه الخبا مسلم وفعل فيه ال... لا تحاول تقترب صوب الخطا هالشعاع يضاق يا طول الدهر لا تحط راسك راس ام تغضب, تغضب, عليك وما يبقى وما يبقى تغضب عليك وما يبقى لك اثر تغضب عليك وما يبقى لك, لك هالسواد اللي تحاول تنزعاه مو سهل نزع هي جرم الحسين ابن النبي وانت, وإنت تقول مسلم وفعلكنا فيها الخبار مسلم وفعلكنا خبار خي... ارجع لعقلك وفكر في الحساب كلها يومين مكانك في الحفار ارجع لعقلك وفكر في الحساب كلها يومين ومكانك في الحفار شنه بالك لو تزعل فاطمه والامام المهدي شي غير السقا والامام المهدي غير السقا ارجع لعقلك وفكر في الحساب في الهيام وين في الحفار في شنه بالك لو تزعل تزع فاطمه والامام المهدي شي غير السقا والامام المهدي شي غير اي لا تحاول تكترب صاب الخطا الشعير باقي طول الدهار لا تحط راسك واسمه الحساب تغضب عليكم, عليكم ما يبقى لك أثار تغضب عليكم ما يبقى, ما يبقى ايه هالسواد اللي تحاول تنزعه موسى النزع هيج المنتظر الحسين ابن النبي وان تتجول الحسين, الحسين ابن النبي وان تتجول مسلمو فعلك ناف هل خبا مسلمو, مسلمو فعلك ناف ايه ايه ارجع العقلك وفكر في الحساب, في الحساب وفكر, وفكر في الحساب كلها يومين متاينك في الحفار شنه بارك لو تزعين فاطمه والإمام المهدي شي غير السقار ما <تصفيق> اييب الله خلوني احيي ذكري احسن لا تمنعوني عن شجوني يا من الناس اهمل العيوني اهمل العيوني تلوقي الصيغ واطلب المان وروي بذكر الاحساس فالله خالوني. احيي ذكرى يحسين لا تمين عوني عن سجوني يهنا الناس اهمل عيوني حتى لو تهي الصيس واطلب المات مروي ذكرى الاحساس واطلب المات مروي ذكرى الاحساس واطلب المات مروي خلني يبكي الايمان من اللي نبحيا واسف عبد شان خلني يا وذكرى على القبر عريان خلني يا الذي راسح الذي راسه ترفع بل كتل ونتهوت بي الأحزاز فاللي يهد يا علي ذراسة رفع فوق, فوق الإسراء بل كتل ونتهوت بي الود الأحزاز من حق يعبع صح... عذابي من حقي اعبر عن عذابي والظم حسد من شد مصابي من حقي اعبر عن عذابي من حقي اعبر عن عذابي والظم صدري <سحكين> من, صدر من شدة مصابي <كتش> مو من حق أحد يرفض دمعتي لو مو من حق يرفض حبي. حبي. لا, لا أنا نبي دمع كتابي لا أنا من حقي يعبر عن عذابي من حقي عب يعبر عن عذابي والطن صدري من شدة <لطن> مصابي مؤمن حق حق يرفض دمعتي لو آننا بالدمع كتابي لو آننا أو... بالدمع ايه خلي ينشي عالإمام الذبح يا, يا, يا, يا, يا, يا, يا, يا, يا واسفعات وذكرة, وذكرة على, العمر على الله رب عريان على اللي الإراسة رفع فوق بل كتل من حنحي عبر عن عذابي من حقي يعبر عن عذابي والطم صدري من شدة مصابي مؤمن حق احد يرفض دمعتي مؤمن حق احد يرفض دمعتي لو حق يرفض دمعي مصابي لا انا بالدمع عا كده اي انا حزاني على انا حزاني على جدراني وعلى ثيابي مغايرها وهالذكرى مثل جمره لا تتحدى انا حزين على الجدران وعلى الثياب المضاعفة أو هذا القدر لا تتحدى شعائرها لا تتحدى. عبر من حق يعبر عن عذابي والطم صدري من شدة مصابي مو من حق احد حاج يرفض دمعتي مو من حق احد يرفض دمعتي لو انا انا بالدمع كتابي اي انا حزني من حقي عبر عن عذابي من حقي عبر عن عذابي صدر من شدة مصابي انا حزاني على جدراني وعلى ثيابي مطاقرها أهذكراه مثل الجمرة لا تتحدى شعره لا تتحدى هُنا نوحي العزاء بعويل. صوتنا صوتنا على مدى أنه لا سيدي لمن إجاك الحرية سيدي من إجاك الحرحة سيدي, سيدي لمن إجاك الحرحة بعد يبوجها علامات الشحوب يطلب التوبة ويقلك يا حسين, يا حسين رأفتك, رأفتك, رأفتك قلبي من أفعال يذوب اقبل التايب رجعلك من عقوق ضيعته بوسط الماسي والذنوب وانت رديت بجلاله الله تابع لك عداك العيوب الله تابع لك عداك العيوب وانا الليلة يا مولايا ايجيت وانا يا حال من حال الرياح بهالخطوب الخطوب بها جيتك ودمعتي بخدودي, بخدودي نهار اعتذر, أعتذر منك يا ايه منك يا إيه سيدي لمن جاءك الحرية بعد ابو وجهه على مات الشحون يطلب التوبه ويقول لها يا حسان رحمتك يا من افعالي يذو اقبل الدايب رجع لك من عقرب ضيع تيب ورسط الماسي والذنوب, والذنوب وانت ردت الجلالة نوت الله تابع عليك عدك العيوب الله تابع عليك عنا اي روحي خجلانه نفسي حايره انا يا اللي ضحيت علشان الام ويدي ودي اهلي لك ما اريد اهله وغرقين بحر المعاصي آه, آه يا حسين وديو أفلي لك ما أريده لك وقرأيه وغرقين بحر المعاصي قذني يا حسين أنا تآيب أنا تآيب جاي لخيامك انا بايدي قراري انا تايه تارك النيران والجنه اختياري انا تايه مر ماني تفضل مع مناري واصبح بصفك يا ابو اليام ما افتخاري جاي لخيامك انا بايدي قراري تاركن ايران والجنن اختياري غير حسين ما عجبني غير أحسان ما عندنا وسيلة عندي ذنوب شفة تجيلة لا جاني الأمل علي حيلة يا بن حدر يا بن البتوله غير أحسان ما عندي وسيلة غير أحسان ما عند وسيلة وعند ذنوب شفت هنسجيله لو جان الأمل علي بن لا لا نادم ما علي حيله يا ابن حدر يا ابن البتولة يا ابن حدر يا ابن البتولة أنا نادم بعد لازم بعد أضع, أضع حد الجنايات جمح الرحيم ذنب أعظم إذا ما غيرت ذاتي إذا ما غيرت إذا ما غيرت إحنا أوصارك يا ابن الزادر أنصارك يا ابن الزانا خذ ولانا يا رجانا يا حسن خذ ولانا يا رجانا رجان. رجان. رجان. سيدي أنصارك احنا لطفوفي لو يعنك جيانا سيدي ايه انصارك احنا للطفوفه وياك جيانا عفنا لو طا... واغلى لنا وطاعتك واجب علينا وطاعتك واجب علينا, علينا. <تصفيق> وطاعت وتحت امرك اكبس لي نحمل, روح روح نحمل الروح على دينا نحمل الروح يتخلد موقفنا وياما ولما, ولما ننزل أرض الحامة يتخلد موقفنا وياما ولما ننزل أرض الحامة <على> بالوفاء بالدماء بالوفاء بدي مائي يا حسن، إحنا أنصارك يا ابن الزهرة، إحنا أنصارك يا ابن، خذ وانا يا رجالا، خذ وانا يا يا حسن. ما نعزل أرواح لجلك تدري يا روح وحزتيا ما نعزل أرواح لجلك تدري يا روح وحزتيا بالأهل في المال بالدم ضحي, ضحي من أهل أجل القضية ضحي من أهل وبطريقك, وبطريقك يا ابو والله يا عمال أحلى كل من أجلك نرخصة أجل يا غريب الغدية يا غريب. احنا الريد وياك جاه ما نرغب ابدا كل قائد احنا كن جاهد ما نرغب أبداً قائد جئنا طوعاً نحمي شرعه جئنا نحمي يا حسين جئنا طوعاً نحمي شرعه يا حسين حسين حسين صل على محمد وعلي محمد, محمد, محمد, محمد <التابعية> على راحه شباب هاستاذ على روح. على, روح. على, روح. على روح. لك حزن داخلي ما سكننا أنعشنا واوهل وأهل البلدنا داغلون اعيما وجهتي. أينما وليت القى الشجنه فانا من ما تمت لما اتمت اصبحت عينا تحكي الموزنا ايها المقتول عطشانا ولا بعد ذاك القتل, القتل حتى, حتى دفنا يا غسيل يا غسيل الغارقا في دمه يا يا غسيل الغارقا في دمه في مصاب في الورى ما جوهنا حقا حق انت بي الضعينا يا اسان حق من بعدك انسى الوسن فانيه اللهم امين ايها, أيها, أيها الدامين لك اني ببكاء الفراق لك مكتولا لك مرضبا لك مرفوعا على راس الخنا لك مكتولا لك مرضاك، لك مرفوعا على رأس القناة أيها الضرامي أيها الدمامي لك أني بمكاءة الفراء يا غسلت مغارقا في دمه بمصاب في ما ماذا الله حق أن تبدأ ضعيا يا أسان حق من بعدك انسى سهل والسنان أيها الضامن أيها الضامن لك أني ببكاءة الفرات لك مقتولا لك مرضضا لك, لك مرفوعا على راس الفنا لك مرفوعا على راس الفنا يا, يا واحدا له عين العرش والام لا يا وحي يا, يا وحيدين, وحيدين له عين العرش والأهلات حرى قد فضعت الشرك والكفر تفرى يا وحيد, وحيد علم الأحرار أن تصنع نصرى عشق الله فأهدى الله نحرا يا وحي علم الأحرار أنت اسمع نصرار عشق الله فأهدى الله نحرار يبكي كفؤاد ما سلاكاره لئيت العمر, العمر قد راح في داتا يبكي كفؤادي ما سلاك, سلأك لئيت العمر, العمر قد راح في داتا لا تبقى لا حياتي, حياتي لو اراك رح ما ترى وحا مغطى بدمعاك يبكي كفؤادي ما سلاك لئيت العمر قد راح في لا تبقى حياتي لو اراك ما ترى حن يا واحدا له عين العرش أي والاملاك والحرا قد فضت الشرك والكفر تفرا يا واحدا علّم ألم الأحرار أن تسمع نصرا عشق الله, عشي الله فأهدى الله نحرى يا وحي له الله. الله. عين العرش والأم لا قد فضعت الشرك والكفر تفرى <تصفيق> علّم الأحرار أنت أصنع نصرى عشق الله فأهدى الله نحرى يا وحي, وحي في في علّم الأحرار أنت أصنع نصرى عشق الله فأهدى الله نحرى يا بكيفو عاد يا سلامك ليت العمر قد راح فداك لا تبقى حياتي, حياتي لو اراكا ما تروحا محطبا بدماك يا بكيفو عاد يا سلامك ليت العمر قد راح فداك لا تبقى لا حياتي, حياتي لو اراك ما ترى حن مغطى بدماك فلن, فلن تسكن دمعاتي, دمعاتي ولن يهدا تسفاري الى دماري ان يظهر المهدي دماري سابقى دماري طالبا ثاري فلن تسكن دمعاتي ولن يهدأ تسفاري إلى ان يظهر المهدي سأبقى طالبا تاري يا وحيد له عين العرش والأهلك حرار فضعت الشرك والكفر تفره يا علم الاحرار أن تصنع نصلاح عشق الله فأهدأ الله نحراح له لأ عين الحرش والأملأة حراح عشق الله فاهد الله نحرى يبكيك كف عيني ما سلكا ليت العمر قد حفدا لا تبقى في حياتي لو أراكا ما تروح مغطا في دمك فلن تنسون دمعاتي. ولن يهدأت أصفاري, يهدأ اصفاري إلى أن يظهر المهدي سأبقى طالبا ثاري فلن تسكن دمعاتي ولن يهدأت اصفاري إلى أن يظهر المهدي سأبقى طالبا ثاري احنا اوصارك يا ابن الزادرة احنا اوصارك يا ايه خذ ولا نانا يا رجال خذ ولا نانا يا رجال يا حسين خذ ولانا يا رجال سيدي أمصارك حنا للطفوفي وياك جيانا عفنا لو طانوا وطاعتك واجب وعلى... وعلى... علينا سيدي اي انصار كحنة للطفوفي هويالك جيانا عفنا لو واهلها وطاعتك واجب علينا وطاعتك علينا تحت امرك اكبس جدامو نحمل الروح على دينا نكتب ابدا امنع عهدنا عهد البا اعدو بينا عهد البا يتخلد موقفنا وياما ولما ننزل ارض الحامة يتخلد موقفنا وياما ولما ننزل أرض الحامة بالوفاء في الدماء بالوفاء في الدماء يا بالوفاء بالدماء يا حسين ما نعزل أروح عزلي عزلي لك لك <تصفيق> <روح> لجلك <حسن تصفيق> تدري يا روح حزتيك ما نعزل أروح لجلك تدري يا رو روح, روح حزتيك بالاهل في المال بالدال نضحي من اجل القضيه نضحي من, من, من اي وبطريقه يا ابو لقد والله يا احلى المنيان يا كل شيء من اجلك نخصاه يا زريبه يا الجزائريه يا زريبه احنا الريد ويا كنجاه ما نرغب أبداً كالقائد قائد احنا الريد ويا كنجاه ما نرغب أبداً كالقائد جئنا طوعا جئنا طوعا نحمي شرعا جئنا طوعا نحمي شرعا يا حسين جئنا طوعا نحمي شرعا يا الله حسين مأجور يا زغران مأجور يا حدر علي I just don't say